ان ربك يعلم انك تقوم اذنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتابع عليكم فقرا ما تيسر من القران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 وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فاند وربك فكبر وثيابك فطهر واللجزف اهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يوم اذين يوم عسير عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ضَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدَ وَبَنِيَ نَشُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا سأرهقه صعودا